الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الأدب باب ما جاء في الرجل يقبل يد الرجل. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي الزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال قبّلنا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن سليمان عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الله بن أدريسة وغندر وأبو سامة عن شعبة عن عمرو بن مرت عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. قال حدثنا وكيYN عن سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن أبا عبيدة قبل يد عمر رحمة الله عليهما قال تميم القبلة سنة قال حدثنا سفيان عن مالك عن طلحة قال قبل خيثمة يدي قال مالك وقبل طلحة يدي باب الرجل يصغر اسم الرجل قال حدثنا وكينا عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يقول الرجل ذ... ذياه قال حدثنا وكينا عن سفيان عن أبي سعاد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية أنه سمع رجل أن يقول يا هياه فنهاه قال حدثنا حفص عن عيسى بن مسيب عن إبراهيم أنه كره كل شيء آخره أوية باب وجاء في التقنع قال التقنع التغشي بالثوب القناع ما يستر به الوجه أو ما تغطى به, تغطي به المرأة رأسها قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعية عن موسى بن سليمان عن القاسم المخيمرة قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتقنع فإنه مخوانة بالليل أو قال مذلة بالنهار شك أبو بكر أحمد بن علي القاضي قال حدثنا يحيى بن يمان عن منهل بن خليفة عن عبيدة قال رأيت طاوسا عليه مقنعه أو قال عليه مقنعة الرهبان قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي سقاق عن أبي العلاء قال رأيت الحسن بن علي يصلي وهو مقنع رأسه. قال حدثنا ابن ادريس عن حسين عن أمير بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة فجاء عثمان فقيل هذا عثمان فدخل عليه ملائة صفراء قد فدخل عليه ملائة صفراء قد قنعة بها رأسه. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت مرة, و... مرة وعليه مقنعة قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال ما رأيت طووس إلا مقنعة باب الرجل يبيت وفي يده غمر قال حدثنا ابن عيينه عن الزرية عن أبيت الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده ريح غمر أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه قال حدثنا وكيون عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال إن الشيطان يحضر الدسم قال حدثنا الفضل بن, الفضل بن الدكين قال حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر فلم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه باب مجالسة الناس ومخالطتهم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيبنا أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال قال صعصعة لابن أخيه إني كنت أحب إليه أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي من ابني فإذا لقيت المؤمن فخارطه وإذا لقيت الفاجر فخالفه قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يحيى بن وثابين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم قال حدثنا أب موعدة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه قال, قال عبد الله بن مسعود خالطوا الناس وزايلوهم بما يشتهون ودينكم لا تكلمنه باب ما يكره من اطلاع الرجل على الرجل قال حدثنا سفيان بن عيانة عن الزهري سامع سهل بن سعد يقول طلع رجل في جح من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدراء يحك رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما الاستئذان من أجل البصر قال حدثنا وكيع عن باركة ابن يعلى التميمي عن أبي سويدنا العبدية قال كنا بباب ابن عمر نستأذن عليه فحانت مني التفاتة فرآني فقال أيكم المطلع في داري قال قلت أنا أصلحك الله حانت مني التفاتة فنظرت فقال ويحل لك أن تطلع في داري قال حدثنا وكيل عن سفيان عن منصور عن طلحه عن هزيل بن شرحبيل ان سعد استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فادخل راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من البصر قال حدثنا ابو سامه عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبقه بصره إلى البيوت قبل أن يستأذن فقد دمر قال عوف يعني دخل قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحه عن هزير قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك وهكذا فإنما الاستئذان من النظر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا اطلع على ناس بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه قال حدثنا يزيد بن قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع رجل من خلل الباب فسدد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمشقاص فتأخر الرجل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال استأذن رجل على حذيفة فأدخل رأسه فقال له حذيفة قد أدخلت رأسك فأدخل أستك. باب الرجل يمدح الرجل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثوا في وجوه المدحين التراب. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رحمة الله عليه فعمد المغداد فجثا على ركبتيه. قال وكان رجلا ضخما فجعل يحث في وجهه الحصى. فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مدحين فحثوا في وجوههم التراب. قال حدثنا غندروا عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهنية عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياكم والتمادح فإنه الذبح قال حدثنا أبو الأحواص عن إمران بن مسلم عن إبراهيم عن أبيه قال كنا قعودا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل عليه رجل فسلم عليه فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه فقال له عمر عقرت الرجل عقرك الله تثني عليه في وجهه في دينه وقال حدثنا محمد بن بشرين قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال سمعت عمر يقول المتح الذبح قال حدثنا وكيون عن الأعمش عن أبي سحق عن أبي الأحواص قال قال عبد الله إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه شيئا قال حدثنا شباب سوار قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب ولا يزكي على الله أحدا قال حدثنا غندار عن شعبة عن عاصم قال قلت لي قاسم أتكره للرجل أن يمدح أخاه ووشاهد قال نعم قال فقلت له فإن كان غائبا قال كان يقال لا تمدح أخاك قال حدثنا أبو داود عمر بن سعدين عن سفيان عليث عن طاوس عن ابن عباس قال لا أزكي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الحمد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عضاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحثو الترابع نحو وجهه بأصابعه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من مدحين فحثوا في أفواههم التراب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد من الأسود ترابا فحثاه في وجهه. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من مدحين فحثوا في وجوههم التراب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوس عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه حين أدبر. فقال له عمر رضي الله عنه عقرت الرجل عقرك الله قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة, عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يثني على رجل ويطريه, ويطريه في المدحه فقال له لقد أهلكت أو قطعت ظهر الرجل باب مشورة من أمر بها قال حدثنا هشيم علي بن عن سعيد بن سيبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك رجل بعد مشورة قال حدثنا عيسى بن عن الأوزعية عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني لا تقطع حتى تشاور مرشدة فإنك إذا فعلت لم تحزن عليه قال حدثنا عن سفيان عن رجل عن قال ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لما إلا لما علم فيها من الفضل ثم تلا وشاورهم في الأمر قال حدثنا ابن أدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا اختلفتم في شيء فانظروا كيف صنع عمر فيه فإنه كان لا يصنع الشيء حتى يسأل ويشاور قال حدثنا الفضل بن الدكين قال حدثنا إياس بن دغفل قال حدثنا الحسن قال ما تشاور قوم إلا هدو لأرشد أمرهم قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة قال أخبرني سالم أن زيد بن ثابت استشار عمر في جمع القرآن فأبى عليه وقال أنتم قوم تلحنون واستشار عثمان فأذن له باب ما جاء في طلب الحوائج عند حسان الوجوه قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن قال حدثني أبو مصع بن الأنصري النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلب الحوائج إلى حسان الوجوه. قال حدثنا عيسى بن يونس عن طلحة عن عضائن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبتاغ الخير عند حسان الوجوه. قال حديث عبيد الله بن موسى بن أبي ذئب عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس المعروف عند حسان الوجوه. باب من كره الكلام بالفارسية. قال حديثنا وكيون عن أبي هلال عن أبي بريدة. عن ابن بريدة قال قال عمر ما تعلم رجل الفارسية إلا خب ولا خب إلا نقصت مرؤته قال حدثنا وكينا عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم فإن السخط تتنزل عليهم قال حدثنا إسماعيل بن علي عن داود نبي هند أن محمد بن سعد نبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بار المجوسية بعد الحنيفية؟ قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أنه كره رطانة الأعاجم باب من رخص في الكلام بالفارسية قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة قال كلمني أبو العالية بالفارسية قال حدثنا وكيون عن نهاس بن قهم قال سمعت شيخا بمكة يقول أشرف أبو هريرة من هذا الباب على هذا السوق فقال يا بني فروخ شخت ودس قال حدثنا وكي عن شعبة عن محمد بن زيادة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر من الصدقة فتناول الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة فلاكها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ لا تحل لنا الصدقة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب نامي عمرات عن منذر الثورية قال سأل رجل من الحنافية عن الجب فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيرا يعني الجب فاشتر فاشترت نبيرا ثم جاءت به قال حدثنا وكينا عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقول أندر... درايم يعني الاستئذان على أهل الذمة باب الرجل يكنى قبل أن يولد له قال حدثنا عبدالعلم عن برد عن زهري قال قيل له يكتن الرجل قبل أن يولد له قال كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنون قبل أن يولد لهم قال حدثنا حفص عن للأعمش عن إبراهيم عن قامة قال كناني عبد الله بأبي شبل وكان على القامة لا يولد له قال حدثنا محمد بن الحسن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد قال كناني عروة قبل أن يولد لي قال حدثنا واكيون عن نشام عن مولى للزبير عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل أزواجك كنيته كن غيري قال فأنت أم عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بوكير قال أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب ما لك تكتني أو تكتنى بأبي يحيى وليس لك ولد قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التي يحيى عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا يقول لأخي لي وكان صغيرة يا أبا عمير ما فعل النغير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا بأس أن يكتني الرجل قبل أن يولد له باب ما يستحب من كلام الرجل قال حدثنا وكينا عن مسعر عن شيخ قال سمعت ابن عمر أو جابرا يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل أو ترسيل قال حدثنا وكينا عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال الانبعاق في الكلام من شقائق الشيطان قال الانبعاق الاكثار والانصباب بشدة قال حدثنا وكينا عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن أشرة قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه قال حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا النافع بن عمر الجمحي عن بشير بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نافع أراه رفعه قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها قال حدثنا وكينا حدثنا ابن أبي خالد عن عبد الملك بن عبير قال قام رجل فتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزبذ شطقاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا وإياكم شقائق الكلام فإن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان قال حدثنا وكيء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحرا قال حدثنا الوكي عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن من البيان لسحرة باب ما كره أن يسمع المبتلى التعوذ قال حدثنا حفص بن غياث عن يزيد عن أبي جعفر أنه كان يكره أن يسمع المبتلى التعوذ من البلاء باب ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن ويقول قال الله تعالى وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ باب ما يكره أن يقرأ كتاب غيره قال حدثنا وكيع عن, عن ابن عون عن ابن سيرين قال قلت لعبيده وجدت كتابا أقرأه قال لا باب ما ينهى عنه الرجل أن يسبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الريح فإنها تبعث عذابا على أقوام ورحمة على آخرين قال حدثنا يحب بن سعيد الأوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت, ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإنها من روح الله تأخذ قال عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه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 واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال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 ولله في خلقه شؤون ولم يكن أمامهم بعد ذلك من حيلة إلا أن يتقدم هذا الأخ لن بلاغ بتوقيعه وتلك فديلة لا أنساه إنه لم في يوم من الأيام أن يحارب إلا واضحا ظاهرا وهو أثر من آثار شجاعته الأدبية وأثار الدعوة فيه وإن كان مختام يقول في هذا البلاغ إن حسن أفند البنا رئيس الإخوان المسلمين والمدرس بالمدرسة الابتدائية بالإسماعيلية يباثر في أموال الجماعة ويبعث بها إلى القاهرة الأخي هناك الذي يقول إنها رئيس شعبات القاهرة. وإلى بورسعيد وإلى أبو سوير مع أن هذه الأموال مجموعات من الإسماعيلية وهو من أبناء الإسماعيلية وكان من الواجب أن تصرف في الإسماعيلية. وبما أن هذا هو حق النيابة العامة في حماية أموال الناس وآرائهم ودمائهم، فإنه يطلب أن تتدخل النيابة وجمع إنفاق هذه الأموال على هذا الوجه. وكان وكيل النيابة رجلا لبيقاً دقيقا وهو فيما أذكر السد محمود مجاهد لعله في القضاء الآن. فاستدعاه وأخذ يناقشه نقشاً هادئاً طريفاً وقال له. هل أنت عضوا في مجلس إدارة هذه الجمعية؟ فقال كنت عضوا وكنت أقوم بعمل الخزينة فاستعفيت وقبلت استقالتي فقال له هل يقرر مجلس الإدارة إرسال هذه النقود إلى هذه الشعب؟ فقال نعم فقال له, فقال له فهل أنت عضوا في الجمعية العمومية؟ فقال أنني كنت عضوا في كل شيء ولكن الآن لا أحب أن أعرف هؤلاء الناس ولا أعتبر نفسي عضوا في أي عمل معهم فقال له هل تظن أن الجمعية العمومية إذا أرد عليها هذا التصرف تقرره وتوافق حسن فني عليه؟ فقال يا سلام لو قال لهم أنني أخذت هذه الفلوس لنفسي لوافقوه على ذلك مسرورين لأنه سحرهم وهم يوافقونه على كل ما يعمل بدون تفكير فقال له رجل وإذا كان مجلس الإدارة يوافقه وجمعية العمومية توافقه وأنت لست عدوا لا في هذا ولا في ذلك فما شأنك أنت وما شأن النيابة في هذا الموضوع هؤلاء أناس نسمع ودفعوا نقودا نوكل فردا أو فردا في إنفاقها وافقوه على طريقة الإنفاق فبأي وجه تستدخل النيابة وهم أحرار يفعلون في ما يريدون. يا فلان أنت الشاب يظهر أنك مخلص ولكنك مخطئ خطأ كبيرا ونصيحتي لك أن تعود إلى جماعتك وتعمل معهم إن شاءت وتدعى هذه الأفكار وإذا لم يعجبك حالهم فكن في بيتك وانسرف لعمالك ودع الناس يعملون وهدف ذلك إن أردت النسيحة فانسرف وعالم الشيخ عسكرية رحمه الله بالأمر فحذر من شبر خيط وحاول توسط ليرد هؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم إلى صف الجماعة ولكنهم أبوا إلى العناد وكان الشيخ رحمه الله نافذ البصيرة في مثل الأمور فعاد يقول لي هؤلاء لا خير فيهم فقد فقدوا إدراكهم لسمو الدعوة وفقدوا إيمانهم لطاعة القيادة ومن فقد هدين فلا خير فيها في صفنا فاحتسبهم عندي في طريقك والله المستعان وجهارهم برأيه وعد إلى شبر خيط وفكرت في أندعوا مجلس الإدارة لتقليل فصلهم من الجماعة ولكنهم بادروا فأرسلوا باستقالتهم وقبلها المجلس وقضي وقبل الأمر على نفسها جنة براقش وعز عليهم أن يروا أنفسهم بعيدا فلا يستط فأخذوا يطلقون الإشاعات ويرسلون بالعرايد المجهولة إلى الجهات المختصة من وزارة المعارف إلى البوليس إلى النيابة ثم عمدوا إلى الذين يظنون أنهم دعائم في هذه الدعوة من أهل البلد يلقون إليهم بالأكاذيب ليصرفوهم عن الجماعة وقصدوا أول ما قصدوا إلى الشيخ محمد حسين زملوت والقوا إليه بفرية فقالوا إن الإخوان قوم خطرون وعندهم من الأعمال السرية ما لو كشفته لفررت منهم ونجوت بنفسك ونحن سنبلغ عنهم الجهات المختصة ولكن أردنا قبل ذلك أن نبلغك لتأخذ الحيدة لنفسك أولا وتستقيل منهم وتعلين استقلتك وبعدك عنهم وما على ذلك بلغنا فلا يصيبك شيء فقال لهم وهل أنتم ثقون مما تقولون فقالوا نعم كل الثقة وقد اشتركنا فعلا في هذه النواحي السرية فقال الرجل وكان حصيفا عاقلا فيه إيمان ودين وفيه سراحة قوة أنتم الآن عندي أحد رجلين إما خائرون إذا كان الكلام صحيحا وإما كاذبون إذا كان بطلا فكيف تريدون مني أن أصدقكم وأحترمكم وأنتم خوانة وكذابون؟ قوموا من عندي ولا أراكم بعد ذلك ولس أنسى تلك اللحظة التي جاءني فيها متغير الوجه عليه أثر الغضب بالتأثر واستأدنا من نادر المدرسة وأخذني من الفصل وخرجنا نسير بظاهر بلد وحدنا ثم كشفني بها سمع وقال يا فلان عاد إلى البلد الآن سريعا ورتب نفسك إذا كان ما يقوله هؤلاء الناس صحيحا واجتهد لا يظهر أشياء من عمليكم هذا إذا كانت لكم أعمال وإذا ظهر شيء ونسألت في شيء فقل إذناني لا سلت بي بهذه الجماعة أبدا ورئيسها هو محمد حسين فأنت شاب لك مستقبل وأنت موضف تستطيع الحكومة أن تضايقك وأنت ضيف عندنا وقمت بهذه الدعوة لوجه الله فلا تستحق إلا كل جميل لقد تأثرت أشد التأثري بالشهامة هذا المؤمن رحمه الله وقلت له يا سيدة ما إن كل أتمانان فنحن نعمل في وضح النهار ولكن هؤلاء الجماعة صادقين فيما يقولون لأبلغ من زمن مضعه فالخلاف بينهم وبين الجماعة ليس جديدا وكل ما في الأمر أنهم رأوك تساعد الجماعة بجحيك ومالك وأنت رجل خير طيب محترم فأرادوا أن يحرموا الجماعة سادتك بها ويظهروا للناس بهذا المظهر المخيف وإني لشكل لك عظم الشكر هذا للسادات الكريم وجزاك الله عن الإيمان والوفاء خيرا ولست أنسى كذلك قول الرجل بعد ذلك والله يا أخي لقد سمعت عم الشيخ عير يقول إنني أسأل الله ألا أموت حتى أرى عزل الإسلام وانتسار وعلو و وهو قد مات ولم يرى عزة الإسلام وأنا لا من في الحياة إلا نرى رأى الإسلام وأسأل الله ألا أموت احتار هذه العزة ولكنني أشعر بأن ذلك بعيد لأن قدرت الدم زالت غالية على الوسلمين وما دامت قدرت الدم غالية فإنهم لن يصلوا إلى شيء لأن ثمن العزة والحرية قدرت الدم فقط القرآن يقول هذا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلها تدل على ذلك ليس كذلك فقلت له بلى إن ذلك حق ولا شك ولكن أطمئنك فإن الإيمان الصحيح يرخص الدماء ويغليك في الواقع لأن جزاءها عند الله عظيم وقد أخذ الإيمان ويتمكن من قلوب طائفة من عباد الله سيكون على يدها الخير والإنغاد إن شاء الله وسترى من هؤلاء الأخوان نشئنا كل خير والله يطيل أجلك حتى ترى عز الإسلام فقال ولكنهم قليل قليل جدا فقلت سيكثرون الخير في هذا القليل بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم فقال بشرك الله بالخير نرجو ونسأل الله ولقد حدثني بعد ذلك أن وكيل نيابة سأله في عرائد قدمت له بهذا الخصوص فنصح له بإمار كل هذه العرائد المجهولة التي لو كانت حقا لم أخفي أصحابها أسماءهم ولا واجهوا الحقيقة بأنفسهم رحم الله الشيخ محمد حسين زبنوت وجزاه خيرا. نشرات وتقارير لم يجد هؤلاء الاربات والخمس من سبيل بعد ذلك للكيد للجماعه الا ان يلجاوا الى تبع نشرات مكذوبه وتقارير مورده يقولون فيها ان حريه الراي مفقوده في هذه الجماعه وانها تسير على غير نظام الشهوره والغريب انهم ينقضون هذه الدعوه بان يذكروا ان مظهر ذلك أن مجلس الاداره وان الجمعيه العموميه لا تخالف الاستاذ امرا وتطيعه طاعه عمياء فاذا كانت الجمعيه العموميه تستشار ومجلس الاداره يستشار باعترافهم فإن فقدنا الشورع، وما تكن مع الشورات وحرية الرأي المخالفة والخروج ولابد. ثم يقولون بعد ذلك إن نقود الإسماعيلية فقرة على قاهرة. يرسل السد لأخيه وعلى أبو سوير وعلى برصعيد، وكأنه حرم على أصحاب الدعوات أن الساعين بأحد من, من يتصل بهم، مهما كان إيمانه وكفايته، وعليهم ليبرئوا من التهمة أن يقصوا هؤلاء ويختلفوا بهم من حالق، مهما كان وجودهم مفيدا نافعا لأنهما قريبوا أخوة، حتى ولو جنت عليهم هذه السالفة أخرت وما الناس. ويقولون إن حساب المسجد لم يعنى الجمهور بعد ولم نعرف موارده كما بلغت ولا كيف صرفته، وأن أدوات المدرسة اشتريت بغير مناقصة وبغير طريقة غرونية وأن من حق الرأي العام أن يحاسب القائمين على هذه الجماعة بما يفعلون وعلمت النبأ هذا التقريف ذهبت إلى كبير الجماعة بمنزله وكان رجلا العقيل أحترمه لسنه وسابقته وقلت له بلغني أنكم اعتزمتم كذا وكذا فهل هذا صحيح؟ فحاول أن يتخلص من الإجابة ولكنني خرجت له بعد نصوص التقرير فلم يرى بد من الترأي فقال نعم وهو في المتبعات الآن فقلت له حسنا لكن ما تريدون يا عام فلان أفندي ولم أجأ إليك الآن لأرجوك أن تحجز هذا التقرير أو تكف عن حملتك على الجماعة فلك رأيك وأنت وما تريد ولكني أعلم زلت أعتقد أنك رجل عقل والأمور بنتائجها وعواقبها ومجرد التهور واتباع الشهوات الانتقام لا يجدي شيئا فمن الذي تنتظرونه من وراء تقريركم هذا فقال ننور الرأي العام وندله على الحقيقة فقلت له لن أحاول مناقشتك في هذه الحقيقة التي أظنها والتي أعتقد أنها باطلة ولكن أقول لك هل تظن أننا عاجزون عن الرد وعن إقناع الرأي العام بأننا صدقون وأنتم غير صدقين وليس معكم أنتم إلا مجرد الادعاء ومعنا نحن الوثائق والمستندات. وأنت يا عم فلن أعرف الناس بذلك فحساب المسجد على يدك وشراء أدوات المدرسة باشتراكك وبرأيك وكثير من المشتريات كان عن طريق وإذن فالتنوير الرأي العام سيكون في جانبنا لا في جانبكم ونحن نملك من وسائله ما لا تملكون فنحن أقوى سادة من الشعب ونستطيع أن نخطب ونكتب ونتحدث وندعو الاجتماعات لنقل في الدروس ونوضح في المساجد والقهو والشوارع والألسنة كثيرة الحق أبلاش إن الذي يؤلمني في الأمر شيء واحد فقط هو أنني بالأمس القريب كنت أقدمك للناس كما يقدم الإبن والده في احترام وتوقير وكنت أقدم هؤلاء الأبناء كخلاصات من الشرور المؤمن وموقفكم سيضطروني مكرها إلى التعني والنقيسة ورميكم بالأكاذيب والوهم والخيانة والمروق والخروج على الحق وعلى الدعوة إلى آخره من هذه الفضي والتهم التي لا يعجز عنها أحد تصور أن هذا المظهر وحده يحز في نفسي وإلمها شد الألم وإن كان بدي أدل ورحم الله الشاعر العربية نفلقها مما رجال عز علينا وهم كانوا عق وإدلم والذي يضعف هذا الألم أنه لنتيجة لكل هذه الأعمال ولا ثمرة من وراء هذه التضحيات ولا فائدة ترجى بعد ذلك من حرق الأعصاب وتناول الأعراض بالنهج والسباب فمن الخير كل الخير أن تدعوا هذه الحرب التي تعلمون نتيجتها بالنسبة لكم وإن أردتم الانتقام فلا خير فيه وإن أردتم النسيحة فقد أبلغتم وعرف الناس كل ما تريدون أن تقولوا وحسبكم علم الله وإن أردتم وجه الله فالله عليم بذات الصدور وتأثر رجل بهذا الحديث فوعدني بأنه سيحول دون نشر هذا التقرير وأنه سيسحب أصوله من المطبعة وانتعرفت من عنده على هذا الوعد درس مؤثر وأذكر أنني في أثناء هذه الحوادث ألقيت درسا على الناس موضوعه فضل الصفاء القلب وحب الخير الجميع والسلح بين المتخاص من المناسبات من المناسبات وخلقت بنفسي بعد الدرس فكان حوار عنيف أتأمرون الناس بالبر وتنسون وألهتكم ما هذا؟ إن أحب الرجال إلى الله كل محوم القلب صدوق اللسان وإن أبغد الرجال إلى الله لنبدأ خصم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصوم والصدق قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فسدت ذات البين هي الحلقة لا أقول تحيق الشعر ولكن تحيق الدين فأصلحوا بينهما سلحا والصلح خير وصدق الله ورسوله أقول كل هذا للناس ولا أتاثر به لا يسح أن يكون هذا أبدا ولا بد أيضا من تطهير القلب وصفاء النفس ومكافحة النفس ومكافحة الغضب والسلطان للانتصار للنفس ولا بد من أن أجرب ذلك عمليا في نفسي وإن كنت لم أجد ثمن ولا أبدأ بعدوان ولكن لا بد من هذه التجربة وتناولت القلم وكتبت إليك بين جماعة الخطباء قوله إنني على السعدان زمن لتناسي الماضي كله وإعادته إلى صفهم الإخوان إن أرادوا فإن قبلوا ذلك على قاعدة التسامح فشكر الله لهم وقد سامحت فليسامحوا وإن أرادوا أن يكون هذا تصافي على قاعدة التحقق وأفوّد لهم اختيار الحكام فليختاروا من شاءوا وإن يتحاكم إليه فردا وجماعة وأن من الآن قبل الحكمه كإن من كان وذكرت له السبب في ذلك وهو تأثري بدرس القيته وخشيت بعده أن كل من الذين قال الله فيهم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولكن هذا الخطاب رغم هذه العاطفة القوية التي كانت تتدفق في كل سطر من صدوره لم يؤثر بشيء بل إنني أبيت إلا أن أحمله إلى كبيرهم بنفسي في منزله وأسلمه إياه بيدي وقثار الإخوان لذلك ثورة عنيفة وحاولوا منعي بكل وسيلة ولكنني أسرت على رأيي وأسرت على أذهب بهذا الخطاب مفريدا مما كان موضع دعشة الإخوان وقربتهم ولكني كنت في الحقيقة أستشعر يدة كبرى في هذا الدعف الذي كنت أعتبره وأتصوره ورازلت منتهى القوة لأنه موصول بأوامر الله كلمة الحق لم تستطع كلمات هذا الخطاب أن تنفذ إلى قلوب هؤلاء الأخوان ولم يستطع وعد العقل الذي وعدنيه أن يحول دون نشر تقرير فقد استبد أحدهم برأيه رغم خلفته بقيتهم وأبى إلا أن ينشر التقرير باسمه هو وفعلا تم التبع أذاء التقرير على الناس وحميله بنفسه إلى بورسعيد وأبو سوير وهي الشعب المجاورة الإسماعيلية فودع مجلس الإدارة رد عليه اسمه كلمة الحق وما كاد هذا الرد ينشر حتى تلقفه الناس ولفتت هذه الحركة واندارهم إلى الدعوة وأخذوا يهتمون بكل ما يتصل بالجماعة فكانت تلك الحركة من أكبر العوامل الانتشار واندماج عناصر كثيرة من الناس إلى الإخوان لطيفة ومن اللطيف أنني وعدت الإخوان أعداء مجلس الإدارة بأحضائيهم في رفع الأمر إلى القضاء على اعتبار أن ذلك قد فهم بطريق النشر واجتمعنا في صندرة البسيط بعد العشاء وفتت حرصة الجلسة وأردت أن أشرح الموضوع وإذا بأحد المصلين الذين تخلفوا بعد الجماعة يستفتح القراءة ويتل قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعدهم إلى بعد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته وهو السميع العليم وأسرعنا للتلاوة التي كان رجل يرددها لنفسه ولكن بصوت مرتفع حتى إذا انتهى إلى هذه آية الكريمة سكت وسكت فقرر الإخوان لماذا اجتمعنا فقلت قد قدي الأمر أفغير الله يبتغي حكما وقصصت عليهم ما اجتمعنا له وقلت لهم والأنا أسحب هذا الاختراح من جذور العمال وحسبنا الله حكما ولقد حكم فعدل وهو أعدل الحاكمين سبحانه مصير الشيف كل هذا والشيخ الذي يريد أن يكون رئيس الإخوان بالإسماعيلية ما زال مدرسا مدارس الإخوان وما زال يشرف من بعيد على إدارة هذه الفتنة يخب فيها ويدع ولكنه كان من الحذر والاحتراس بالدرجة التي كان يتخلص فيها من كل ما ينسب إليه ولم أريد أن أخذه بالدنة لأن هذا ليغير من الواقع شيئا فقد تورط هؤلاء الإخوان وقضي الأمر وكنت أرجو دائما أن يرده عقله فقد كان عاقلا وعلمه فقد كان علما وأدبه فقد كان أذيبا إلى الحق, على إلى الحق فيكون عون لي على عودتهم بدل من أن يكون عون لهم على أحوالهم ولكنه لا يغدي هذا الشر وهو بعيد عن تبعاته حتى استشرى واستفعال وقدر الله تعالى اكتشافه متلبسا فلقد أرقت ليلة فخرجت لسرات فجر بنسجد العباسي قبل الوقت بنحو ساعة أكثر ومرت في الطريق على بيت أحدهم فإذا هو مداؤن وفيد مفتوحة وهناك أصوات في نقاش سرات انتباهي فإذا الشيخ جلس وهم حوله وهو يرسم لهم طريق الكيد والخسام ومديت في طريقي وأحدثت في الصباح وسألته في لطف في عرض حديث، عن ليلته أين قداها فقد سعلي قصة طويلة تنتهي بأنه قداها في منزله وعرجت على فتنت وأثارها ولمحت لما ما يقوله الناس ويتنقلونه عن نصيبه فيها فأخذ يتبرأ من كل ذلك وينفيه عن نفسه ويتظاهر بأنه في هذا الشان يتهر من ماء الغمام ويسق علي ذلك الأدلة والبراهين. وأنا أعجب كل العجب من قدرته على هذا السبك الغريب وأخيرا حاول أن يقسم بالطلاق فلم أتق صبرا أمسكت بفمه في حركة عصبية وصرخت في وجه اتق الله اعذر الحلف لا تقسم ثم قلت أين كنت في الساعة كذا فظهرت الباكس على وجهه وحاول أن يجيبها التراثم ولم أدع له الفلسطة فوجاته بالحقيقة وسقت له الدلائل وسرعته بأنني رأيته بنفسي ولم يخبرني أحد بشيء شيء فلم يصح إلى الاعتراف والقرار ولجأ إلى إدهار الندم والساطاب. فقلت له لا بأس عليك ثق بأنني لا أفكر في اننا منك سوء أنا ب... ثق بأنني لا أفكر في أننا منك سوء أنا بدن. ولا أتصور أنني بالأمس كنت أمدحك وأقدمك فوصل لي خلفك وأحضر درسك وأرسل الناس لذلك واليوم أذمك واليوم أكشف عما اكتشفته منك ولا أتصور هذا ولكن لا أطيق بعد اليوم وأن تكون معي في دعوة وعمل فاختر لنفسك إما أن تبقى إسماعيلية وعلى أن لك عملا بزافك الله ولكن خارج محيط إخوان ولك عند أسدر بي يعد المقول وإما الوليد عن أبي سلمة سلمان بن سليم قال ادخلت على محمد بن علي, عن على ابن علي بن أبي جعفر محمد بن علي أبي جعفر بي بيته فقدم لنا خبزا وشيء من هذه الخلاطات ثم قال يا أبا سلمة إن قوم إذا وسع الله علينا وسعنا على أنفسنا وإذا قتر علينا صبرنا حتى يأتي الله بشيء قال حدثني محمد بن المغيرة قال قال أبو عبيدة معمر بن المثنى كان رجلا يكنى أبا كثير وكان يختلف إلى بني عمي له بالبادية فيسألهم فيعطونه فلما كثر ذلك عليهم منعوه وأمسكوا عنه وكان طريقه على مرأة يقال لها عرفجة فقالت يا أبا كثير رأيت بني عمي قد أمسكوا أيديهم تنكروا لك بعد العطية فقال دعي عنك عذلي ما من الهزل أعجب ولا بعد إلا بعد حال يقلبه كان بن عم يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحب فكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب فقد طاب ورد, المو ورد الموت إذ ليس واحد يشير إليه الناس أو فيه مرغب قال حدثني محمد بن حسين حدثنا حبان بن محبة قال حدثنا حمد بن سلامة قال سمعت أبا حبشية العبد يقول ينبغي إيمان صليب قال أبو, حب أبو حبشية ما أحب أن يحاورني الفقراء إني أخاف أن لا أقوم بذمامهم قال حدثني محمد بن حسين حدثنا خلف بن اسماعين قال, قال رجل من عباد أهل الشام قرأت في بعض الكتب الفقر, الفقر خواص والغنى مأثره قال حدثني محمد بن حسين حدثنا أبو الوليد الكلب حدثني سعيد بن صدق أبو مهلهل قال, قال لي سفيان الثوري عليك بالاستغناء عن جميع الناس ورغب إلى الله في حوائجك وافزع إليه فيما ينوبك وليكن همك مرمة جهازك قال حدثني محمد بن إدريس قال سمعت ابن مصفة قال قال الهيثم بن جميل إن الرجل يبلغني عنه أنه ينقصني فأذكر استغنائي عنه فهون فهو فهو فهو علي قال حدثني محمد بن إدريس قال سمعت ابن مصفة قال بعض العقلاء إن الرجل يشفوني فإذا ذكرت استغنائي عنه وجدت لجفائه بردا على كبدي قال حدثني محمد بن ادريس حدثنا عمر بن أسلم قال سمعت سالم بن ميمون قال يا صاحب الدنيا تفكر في العجب في سبب الرزق وللرزق سبب كان يأتيك فأجمل في الطلب قال أنشدني محمود الوراق لبست صروف الدهر كهلا وناشئا وجربت حاليه على العسر واليسر فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى ولا بعد الكفر شرا من الفقر ولم أرين المال إلا امتهانه وإخراجه في أوله البر والأجر ولم ارينا المال إلا امتهانه وإخراجه في أوجه البر والأجر ولا تدخرا مالا لغيرك واكتسب بمالك ذكرا في الحياة إلى ذكري فإنك لا تدري بافتقار مقتر لا يسر ذا اليسر إذا صرت في القبر وفي الله مما فات خير خليفة على الخلف والباقي وحسبك من ظهر ولم تجن للزمان بجنة ترد بها الأحداث أو فأمن الصبر قال وانشدنا محمود الورق أرى عسكرا فيه عجائب جمة إذا استعرضت بالعقل ضل له العقل أرى كل ذي مال يسود بماله وإن كان لا أصل هناك ولا فصل ولا فصل وآخر منسوبا إلى العقل خاملا وأنوك ذو جهل له الجاه والنبل فلا, فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغه ولم أرى هذا ضره النوك والجهل وما الفضل في هذا الزمان لأهله ولكن ذا المال الكثير له الفضل فشرف ذوي الأموال حيث حيث لقيتهم فقولهم قول وفعلهم فعله قال أنشدنا رجل من قريش من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كل ندا إذا ناديت تخذلني إلا نداي إذا ناديت يا مالي ما إن أقول لبا حين أطلبه لا أستطيع ولا أنبو على حالي قال أنشدني أبو بكر التيم من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنشدني إبراهيم بن محمد معبد الله بن عثمان من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فخلي الجواد على جوده وخلي البخيل على بخله ولا تسأل الناس من فضهم ولكن سل الله من فضه إذا أذن الله في حاجة أتاك النجاح على رسلي وليس القضاء بأيدي العباد على حزنه وعلى سهله وللعسر يسر فلا تجزعن سيعقب غيث على محله إذا قنع المرء نال الغناء تدعر المطية مرحل مرحله قال حدثني محمد بن هرون أنباءنا حيوة بن الشري حدثنا بقية قال قال رجل إبراهيم بن أدهم كيف أصبحت قال بخير ما لم يحمل مؤنتي غيري قال حدثنا محمد بن المثنى قي... قال قيس بن الحارث ما أسوأ حال من إذا أصبح مد عنقه إلى قرصه من يد غيره قال حدثني هرُون السفيان قال قال بشير بن الحارث لا يزال الناس يقولون الشر ما لم يسأل أحدا شيئا قال حدثني محمد بن هرُون عن أبي صالح الفراق قال سمعت شعيب بن حرب قال بعث علي عبد الله بن مبارك بأموال فأخذتها فجاءني القراء فقالوا ما صنعت فقلت لهم لا والله سوءكم عز وجل إنما أخذت لأقضي بها ديني وها هي موضوع أجمعوا إلى بيتكم حتى أقضي يديني فذهبوا فلم يرجعوا ولهنا آخر كتاب يصلاح المال لحفظنا بالدنيا رحمه الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين